أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م أ ل م تر أن ا ل ل ه خ ل ق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ب ا ل ح ق م ي ه ب ك م ويأتي بخلق جديد بخلق و م ا ذ ل ك ع ل ى ا ل ل ه بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا انا كنا لكم تبعا فهل أ ن ت م مغنون عنا فهل أنتم م غ ن و ن ع ن ا م ن ع ذ ا ب ا ل ل ه من ش ي ق ا ل و ا ل و ه د ا ل ا س ل ا م ي ن اسماء ا ل ل ن ا من عذاب ا ل ح م ن ي ى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 الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء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 م ا لها من قرار من يثبت ا ل ل ه النابلسي ذ ي آ م ن و ا للعلوم ا الاسلاميه ل ا الله ما يشاء